إذا السماء انفطرت وإذا الكواتب انفطرت وإذا البحام فجرت وإذا القبور اعترت علمت نفس ما قدمت وأفطرت يا أيها الإنسان ما قرت بربك الكريم الذي صنقت فتلواك فعدت في أي صورة ما شاء كما بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين شراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إما الأبرار في نعيم وإما الكزار في جهيم يصنونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما يوراه كما يوم الدين يوم لا ملك لنفس لنفس شيئا والامر يوم